وينك للشاعر غازي ابا الغنايم وينك اشكي لك من اللي صار معك يا البشر من اللي سواك صارحه طبت عني وخافي علي يا عجاي يوما ما جركنا الخوف جيب هنا اللي ما سال ده وارتاع ما غير ما استقلت الخطوه على مفرق وطاق والغريب حساس غربه واضحه في عيون اللي خاي الكوح زاق يوم قفه والهموم تناطحه ما نويت اصد عن وجهك لك منكو فيك الفال وامريكا صالحا بس وقتي ما قسم لي من جفاك غير بس مو دموع تنم على حال بذكرتك نظرات عيون اللي بكى يوم روحك من ضلوعي نازحا الليال الليل بد بكها خذاي ذنب الظلم القرب <متصفيق> شبكة ملامح حصرياً على شبكة ملامح